وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم اتق الله تعالى وراقبوه وأطيع أمره ولا تعصوه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون اللهم أقيل العثرة واعف عن الزلة وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرجو غيرك فإنك واسع المغفرة ليس لذي خطيئة من خطيئته مهرب إلا إليك عباد الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي جمع العظمة من أطرافها. ما من العظماء أحد إلا وله جوانب من حياته يحرص على سترها وكتمان أمرها ويخشى أن يطلع الناس على خبرها ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كشف حياته للناس جميعا فكانت كتابا مفتوحا ليس فيه صفحة مطبقة ولا سطر مطموس يقرأ فيه من شاء ما شاء وهو وحده الذي أذن لأصحابه أن يذيع عنه كل ما كان منه ويبلغه فرووا كل ما رأوا من أحواله حتى رواوا كل شيء عباد الله ومن أخلاقه العظيمة وشمائله الكريمة التي نقلها عنه أصحابه خلق الوفاء والوفاء بمعناه الواسع القيام بالحقوق. وجزاء الإحسان ورعاية الود وحفظ العهد وقد بلغ في ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ الأعظم فما وراءه غاية ولا مثله أحد خلقه صلى الله عليه وسلم الوفاء الوفاء لربه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وفال لربه مقامات العبودية كما وفَّى إبراهيمُ عليه السلام، فقال الله فيه، وإبراهيمَ الذي وفَّى كان صلى الله عليه وسلم يقول، والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطَّر رجلاه قالت عائشةُ رضي الله عنها، يا رسول الله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 أخته خ أخته خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك وفي رواية فرتاع لذلك فقال اللهم هاله وفي يوم بدرين أسر العاص بن أبي الربيع في من أسر وبعث أهل مكة كلهم في فداء أسيره فبعثت زينب بنت الرسول بمال وقلادة تفدي زوجها وكانت هذه القلادة هدية خديجة لزينب يوم زواجها. فلما أرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق رقّة شديدة وتذكر أيامه الأولى. فانبعث الحنين في فؤاده وقال إن رأيتم أن تطلق لها أسيرها وترد عليها الذي لها فافعلوا فقالوا نعم يا رسول الله خلقه عليه الصلاة والسلام.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 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترضع فيهم، فجاؤه وفد هوازن، وقالوا إنما في الأسر يا رسول الله حواضنك وخالاتك ثمن علينا، فأطلق لهم ستة آلاف، فأطلق لهم ستة صبي وامرأة، وقدمت عليه الشيماء أخته من الرضاعة، فبسّط لها رداءه وأجلسها معه، ثم أعطاها ما أعطاها.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 ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فقال أثم أبو بكر؟ فقالوا لا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم والله أنا كنت أظلم مرتين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 اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء وأبناء أبناء الأنصار فبكى القوم حتى أخضلو لحهم فبكى القوم حتى أخضلو لحهم وقالوا رضينا برسول الله القسم وحظى رواه أحمد وأصله في الصحيحين. كان خلقه صلى الله عليه وسلم الوفاء الوفاء لأمته بلغهم البلاغ المبين وتركهم على المحجة الواضحة لقد جاءكم رسول من أنفسكم بلغهم البلاغ المبين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 أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية وقال عيسى عليه السلام إنت عذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إننا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما التم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم الحمد لله العظيم وصلوات الله وسلامه على نبيه الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها المؤمنون الوفاء صفة جميلة وخلق كريم الوفاء صفة نبيلة وخلق كريم يجمل بكل أحد أن يتحلى به فهو الاخلاص الذي لا غدر فيه ولا خيانه وهو البذل والعطاء بلا حدود والجمال أن نعيش هذه السجيه بكل جوارحنا وبكل ما نملك من صدق لا زيف فيه ولا نفاق والصداقات التي يرعاها الوفاء هي الصداقه الحقه تذكر للود ومحافظه على العهد الوفاء ديانه ومروءه وهو من شيم الكرام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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وي فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بأهده من الله والوفاء من صفة الأنبياء وإبراهيم الذي وفى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبيّ الوفاء من سمات الإيمان قال الله عز وجل والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وهو من صفات المتقين ومن أعظم أسباب تحصيل التقوى قال سبحانه بلا من أوفى بعهده واتقى، فإن الله يحب المتقين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 هو الوفاء بحق الله تعالى وأوفوا بعهدي أوفِ بعهدِكم وإيايا فارهبون وبعهدِ الله أوفوا قال ابن جرير رحمه الله وعهدُه إياهم أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلَهم الجنة انتهى والوالدان أحقُّ الناس بالوفاء خاصةً مع الحاجة وكبر السن إما يبلغن عندك الكبر أحدُهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً وخفّ لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رب ياني وفي التعامل مع الخلق يا أيها الذين آمنوا أووفوا بالعقود وفي الحياة الأسرية يجب أن يكون الوفاء حاضراً في كل الأحوال، فأكبر عهد بين إنسانين هو ميثاق الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق ما أوفيت من الشروط أن توفو به. ما استحللتم به الفروج رواه البخاري والله تعالى يقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً ويقول سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم عباد الله وإذا كان الوفاء من خصال الإيمان والتقوى فإن الخيانة والغدر من خصال النفاق والفجور عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها رواه البخاري ومسلم وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل رواه البخاري ومسلم ومن أعظم الغدر قتل المصلين وترويع الآمنين وتفجير المساجد ومن أظلم ممن من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلواها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم نعوذ بالله من الخذلان ومن مسالك الشيطان ألا فاتقوا الله عباد الله ووطنوا أنفسكم على ما أمر به دينكم من الحال الجميل والخلق النبيل وإن من الوفاء لمن أخرج الله به من الظلمات إلى النور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 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رضى عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم منصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم منصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي بلاد الشام وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أنقذ المسجد الأقصى والمؤمنين والمؤمنين فيه وحوله اللهم أنقذ المسجد الأقصى والمؤمنين فيه وحوله من عدوان المعتدين وظلم المحتلين اللهم عليك بالصهاينة المعتدين فإنهم لا يعذزونك اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي سوريا، فإنه قد عظم عليهم الخطب واشتد الكرب، ولا ناصر إلا أنت سبحانك، فاللهم عجل بالنصر والفرج. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومرء. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء، فأشغله بنفسه ورد كيده في نحري. اللهم من أراد بلادنا وولاتنا وعلماءنا وعامتنا ووحدتنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ به للبر والتقوى اللهم وفقه ونائبيه وإخوانهم واعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم وفِق قولات أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين اللهم انشوري الأمن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين وكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا